بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل ومبارك على سيدنا محمد النبي المدى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحكب الله بأن آيات اللباطة يأفر إلى آيات اللباطة يأفر سورة شورة ترسقيه روحه الدنبير إلى النعمة وإنسية مركوا صورة شغي في الهوضات عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك النعمة ضفرها بضن الذي كيويه يوشر الله وألأه بشاريه عباده أدومه الذين أدومه آمنوا مؤمنوا لي وعملوا عون عم فليأصالحات عملوا نفسهم قلوا حد كتلان نبي الله محمد أولا أسألكم إذ ويدين ماي عليه على طوليق فثالة أجرا وخرش إذ ويدين ماي إلا المودة سعى الأوفى القربا قرامة نمدرت هذا اللي سكج على هذا يعني قرابة الله هي وحبها ييلين ودبك إذا داي وح كريت ما يختلف قفكي كسبه حسنة وناب وأن أزياد فيها حسنة وناب إن الله الغفور كذافو يدم بقدافه شكورون أقبلت داعر أم يقولون ما واحد قالوا افترى النبي الله محمد الله كذباً بين بقى أبو تبييد هين، فأي الله الله توضّعنه، يختموا الدبل لها على قلبكم، قلب جاءوا لها، ويحول الله الله وترثري، البعض إلى بعض الآخر، ويحكم الحق حقاً أو الصقي، عجوه يسكت بكلماته سجحهم كيس إرادتيس، إنه الله عليمك أقوى يبداته سدورة حقاً به، وهاي كلها علينا، وقبل أبو تبيد الله قبل أبو هدو بين ابوته قلبي يساب دبولي لهاي هدو بين ابوته قلبي يساب دبولي لهاي ما باصوره قلب ما نقطه انه هذلو هو وحش هيكسقو قلبك يبندبولي لها هدو بين ابور كهلو ولو تقبل علينا بعد الا قاويلي لاخذنا بينهم لليمين هل بقولها الا قول لها به؟ مركه قلبي سا لدبولي لها هدو الا دونا مركه ما بين ابو رني ويوم لحودكما عدفنا يختمتكما عدفنا ومستأنف ونبي له محمد لا صدر بعد الكون ماشى كبه حق ناسنا كيس ييراددش الله سبحانه وتعالى وحوجي هاي إذا تيسدورة قلب جواح كتيرة نبي له محمد قلب جي سواح كتيرة ييدنك قلب الله, الله باكاب المرين لها دي بين الله قمادلقاتين ويجماني أم يقولون ما هو حيداهدين تر إفترى على الله يأله كبين هذه بامبين ما الله و الله دود دون يختم هو على قلب قلب جاود بيدبول الله بقلب جاود بيدبول له ويحول الله, الله, الله والنبي محمد الله عليه الله وثيرثري البادلة بعد بادل الكل عكتمarin ويحكم الحق حقنا وسقو عقوس كتاج حكم كيسة innahu al-alimu kawaa bidati suuduri waxa laydi intan xaq u iman in baadalku iska bulale oo bixi baadalku waxa lagu miisaaliyay toksoor roogmaday oo aburleh حق baadalka lagu miisaaliyay markuu xaq u yimaado baadalka xaq masaladii xaq ahaa lagu amal falaba in baadila meeshii ka bixi marka xaq uu ka dhigan yahay beer wax dhibaato lahayn wax waliba kasoo baxaan xaqiiqada badalka taasii zabaadan baa lagu miisaaliyay badalka abur aburkaas ugu tagi inta xareedda idu ma soo عن xaq wa xareeddi wuxuu عن allahi alladi allah wuxuu aqbalo toobada toobada aqbalo qofkii toobaa keenay hann ويستجيب الله وأقبله الذين نكون آمنو منه وعملوا عم فلي. عمل فلي الصالحات عملوا ناسن ويزيدهم اللي بوجيز يعني من فضل فضل جوزي عمل كذا وحينا كم هذا اللي والكافرون قالنا لهم حاسو الذي عذاب, عذاب عذاب سديد ندرن الله عليه الله سبحانه وتعالى دميسا مركي توبكنا توبضه وأقبله سيئات فربنا وكردفا سيئات برضو وكردفا برك توبة كنا واقابل توبة ده أو سيات في هرة إحدى كوره وسميعنا الله وكسبه سبحانه وتعالى وكل يوم ولد أمه وبنه وقف توبة كنا هو يديد لا شيء ولا منه ما كأي قليق انت هاي توبة واقابل أو إذا سيات في هرة إيه هرة وسميعنا الله وكسبه حلا سبحانه وتعالى ما توبة كنا كاسات دلعك الله واقبلي مو منين تمركي الله هذا برياح مركي الدعاء يستا واقبلي مركي العبادة يستا واقبلي مركي ولاكوا الدعية واقبلي الله دع الله سبحانه وتعالى قال هذا صومها إذا عذاب كده وش الدين وعلى غير الذي الله هو توبة لين أقو باك سما، وين كانت دائما، وين التوبة كانت؟ إله الدنبي كأنه غيني كأنه غيبة، وكتوبة كان إجراف الذي يبغى له توبة وين عند عباده أدميه سك أقبله، مستقبل ويغفو كسامح عن سياته حمانته أيها الدكور والصبيان، ويعلم ألا وهو أجيء ما تفعلون أحد فلاس، ولا مركو إن وحين فليبو أجيء. مرك خير كأنه سمعني درسي يهالينه سامح سبحانه وتعالى ويجس جيبه وأقبله قاله أجيبي الذين كوي آمنوا منه وعملوا عمل فلي الصالحات عباده يدعده أجيب سبحانه وتعالى ويزيدهم أكردين أزياد من فضله فضي سنه وجزياد برك هذا كل الله تمتد الله الدعاستات الله عبدي وق أقبله دينه والجوذري وح الله الرحمتيس الله سبحانه وتعالى ا توبدا حديث ما صحيح الله افرح بتوبة عبده توبة ادونك سالا و هو kaga farax badan yahay nin hal urranta ay urashinki waxa loo ka saarin yiin oo ka baxsatay oo intu meel walba maray oo naftiisii ka samaygeed sida u saaxday oo yado ag taagan ugu أنت عبدي وأنا ربك بودي ويسره و الله سوو غو فرح تووبدا مومننت وا سداوي الى يتوبو ان والكافرون جعليه ول كافرون غالدا لهم عذاب العذاب شديد و ولو بسط الله الله دوب لا ريو اريد الرضغ ريقق لق لعباده هدو لا بقو وي كبري في الأرض دولكا تحدث ولكن الله ينزل و دجن بقدر قدر وما يشاءو دونا إنا وأهل بعباده أدمهسا خبيون كي حجوا قالوا أوه يو بسيرون أركا هذا الله سبحانه وتعالى ذات كثيغة قبلا عليها لكن قدر حسابنا مثل هذا كنجبت كزودةين مثل هذا وده تاعي الحولة بدن الله سينه وهذا الحولة هبطن الله سينه مثل هذا وده كثيرة فقيرين لقديمهم هذا فقير لقديم كبري لها الله بقدر ما يشاءوا أنتم ضانو مثل هذا الله بعكس سبحانه وتعالى مركا كتوسين ما يسرهذق قبلارن أمير أفكي ينوحيني هاي كتوسين إذا كتوسين مايس وحكمت الله كتو على ذو الله مثل ولو بصد الله الله ذو بالاريو الرذق الرذق لا هادومه كبر الهاي في الأرض لولك تعديس ولكن ينزله الله وكدةين بقدر قدر بسودة إن الله سبحانه قدر حسابا قدر كوا حساب وما يشاء هو دونا السماء إضافة سنة إنه قال بعبادة دمية خبير الحويا البسيرون أركايو مثل حدود إستجاهو وهو الذي الله هو ينزلوا الغيث مدرك سودجية من بعد ما قندهو أنتي قوسطين كدين ويشوروا الله باللديه وفي الرحمه الرحمه ديسه مدرك ماله بدم بوجيا أو بان وهو قال قال وليك قرجال ويقال حميد أمها تصل الله سبحانه وتعالى في سودجية مركين قوس تكدي رحمة رب الله عليه عرب بن خدام بن نجيب ميدو أمير المؤمنينه ولا أبى روب شوف كينا شيء مرك الله بع ربكم مثل حديث شوف ما هو lambda disow fidinow lu far badal bugadsin roob ka u baahan سنة li sanad sanad ka roob yari ma jiray sanadka abaarta meelaha badaha الذي meelaha suroobku ku dii ee waa iskuroobku wuxuu xisaabanyaa kuwa alle alladhi allahu yunzil qaysa madarka soo dajiya min baad ma qanadu intay dadku qoosteen kadib oo wal oo ما الفرّ بدن بودا سيادات فرّ وهو على ألأ الأولي يك كمعامله وين ككلميه يوين الحميد أو في كل أفعاله أفعاله شردم بكماته ومن أياته أديله دي سوا ذا تدل على قدرته خلق السماوات والارض سماضي أرض الله أبو ما شيء بصره كفر لي فيهما ما سماضي أرض دا من دابة واحد صعداء وهو uu على cala jamcu soo إذا ida مركو uu markuu dooro qadir uu إن subhaanahu taala in badan baa ardada iyo samada leen soo hordhigayo روح labada shay in marna ruuxa kalibdeeynin haduu fadhiyey haduu taagan yahay ya haduu xagga u jeedi yahadu jeeyo samada iyo ardadu way noqdayeen ilaahi qudratii subhaanakaamida abuurka uu ku jinki ila qudrdu leedhi xusto sen dadka inta la eegay faara leh ee xisaabnaan allah u xisaabada marku doonaa wuu isu keenu maalbay isu keen suubaanu ta'ala qiyaamado kale marka allah qudrdu dale hadaa wax kala barbar dhigta ka war wuxu ma tarayna wuxu ma tara midba أنتوا نزلني يا مملشريباني، روح لي ثلاثة سرفت الثبيه، <تصفيق> وح وحبا أبو رني، وح لما عا بدسي لي سما، ومن آياتي اللّه الذي سوا حكم إذا تدل على قدرتي خلق السماوات موات والارض صمد يارض الله يوم ما شيء بصر كفر لي فيهما ما دا من دابة وحصوده صعداء، دابة دو وح الله وح جنكي ينسج يحويانكي يحط ملايسي. وهو اللهم على جمعهم صعور رسول إذا يشاء مركب دون قدير وكيف يكروي ذاتك خلقها انتالك مركب الله دونه صعور رسول خلقها انتالك الله بأرداقك وفي هذا الكلام إلهي رزقه يقولون روحنا هناك تتعين شربك أولك شربك أولك سوقات روحوا البميرشوت وشربك أولك روحوا البارشوت روحنا ميلو سنة روحنا كتتين ماهي وما أصابكم وإنكار دعاء ومن مسيبة بلاياه فما شيء سببتوا يكسب هذا يكسب تأيديكم قائمين والدم يقطع الله سبحانه وتعالى عن كثير إن بدنا وما أنتم يدك نمتين بمعجزينك وألا عجز قال إنك في الأرض لولا أجهز، وهند بها إذن كل عاء نباتها إذن كاشق قاستي، قيب وينه marka muuminiintoo kala dhibaato ka dhacda dambi dhaaf iyo imtixaan bay u tahay dadka faasiqiinta dhibaato ka dhacdana waxay u tahay ciqaab bay u tahay marka allah subhanahu wa ta'ala adduunka wuxuu wuxoogay dhibaato akeena ruuxintu dambi نبات تد بع الله قيامه سوء علم هاي سلاسي كل دفته وحيه سامحنا الله كل ما يقول ما يصير سوء سامحية إلى فدريس قف كم منين ثامر كي دباث وما أصابكم وحي ذي من fow شيء shay sababti weey ka sabad ay diiko gacmihiina kaas waxa gacmaha loo cabray afacaasii inta badan gacmaha lagu qabtaa dilka iyo wax walba gacmaha lagu qabtaa iyadaa iyo indhaha wixii lagu kasbado iyo arabkana waa sidoo لولا يدينك وجه الله دار الله إنك بحثت عنك قد ذا ما الول با الله بكار وجه وما لكم إذا الناس من دون الله إلا غيرك ولا نصير قرجال وحن الله عليه هو يدين قرجال <سؤال> كرا هو وما لكم من الله إلا من وليين وح كالمية ولا نصير وح ومن آياته الذي الذي سوى حكمته تدل على قدرته الجواريد دنيها صد في البحر بد بدختد كل علامه سيدي يقو برو او كل بد سا اوه سريا تن يشهدون يسكن و جوجين الريح دبش جوجين دبش ودا فيللن دنيي وحي على دهري بد دوشهده ان في ذلك ارنتا وحا كسل لايات لكل صبار قف صبر كل qodobada aad markay jirtay ku sabra shukri iyo shukri markay naxma jirtay ku suuriya oo yubq hunna ama wubaha laagi doon yihiin walaaqo baddu ku siidayn o dabeel xog lu ku dir iyo wax kale allah subhanahu wa allah subhanahu wa taala qudratisa waxa ku tusin dunyahan badda dhax sida buuro bokol bokol bokol kun atham baasaaran saasudu reehabe way dur socota bii hoos galmeys halkii la hadisaa loogu ridayna dulku tagi way ilaahay ku duriiso ma hadu doono dabaysha wada dabayl baa lugu wada jiree haddii ma toorn baa jiray dabayl baa lugu wada jireey hadu doono dabaysha mana wax laga wada marku alla laagayo wa waxay dadku shaqaysay in badan uu ka dhaafay dadka allu ciqaabii ma subhanahu uga soo daadagii marka beriga quran ku soo degayde motor ma jirine baad shaalu shiraa al jawari kuwa fil bahrri bada bada oo choojin arriixa dabaysha dabaysha donto ku socoto fiydalalla dooyee waxa ahaana yaan rawaakida kuwa Koduda, kuud kuudda ala dahrihi bahriga in fi dalika arinta ajeebka waxa ku sugan laayatin adil wa way li kulli sabari qof kasto li kulli muumin bay qof ku شكرنا وشكريا ما كونا بهلو أو يبقون أموه بهلاقي الدنيا قبل قدر بوجهلاقي بالسبب مع شيء سببت بوجهلاقي كصبوط ضلك الله صعدائك كسبدين ويعرف عن كثير إن إنبذنا وسامح الله سبحانه وتعالى ويعلم الذين كيو نبوءها ألي يجادلون كوم في آياتنا آية هايجة ما الله ممسونا مما حيس لا حشو إعداب ككل إحدار الله سبحانه وتعالى وحليه هو آيةها الله كذو واضح ومثلها جد هذا وابين Blue light to see the things we're told We had planned it for our those conditions One day was being punished A reality that was our time It was all about the sins They had lost whole temper They never built But to the world that we'd understand We outwardly Larry mentioned The version of that Holly said was rewarded Just because of ومتاعو الحياة الدنيا الله شانجهابا راحاتي دي ديول قليلا وما عند الله الله حاق تيسا خير كخير بدا وابقا كرها قد بدا للذين كووابا او خير بدا تي آمنوا مؤمنوا وعلى ربهم ربك وانا يتوقعونا تلسارتي والذين كووابا او خير بدا تيجنبونا كديرا كبائر الاسم الدنبيج كوواوين والفاشوة حيثة كفاشعون واسكمد وإذا ما قد waxa dad darrada lagu sameeyaan huma yaqfiruna wa iska saamiixii allah subhanahu wa ta'ala wuxu leeyahay ruuxan adoonka lii yuxu wax yar dhamaanay wa masaacado wa maalmo wa sanado boqol sano hadu ruuxu jiro adunyada kama ceel bixin boqol sano hadu jiro inta wax cunay adunyada kama ceel bixin qisaa waxa balka alwaab intan ka baxan ka kala ka baxan weelataay gud hada adiga laftaad hada afar sano ciigsay buldu gud daraase adunyo diimaad soo maray wara wax yar uuxan askoohay allah yinna famaa u tii tum waxa liidinsiiyo maashayn wuxuna fama أمنوا مؤمنوا بوع وعلى ربهم ربي مربي قلنا يتوكلون ثلاث ساعتين والذين كوي بخير بنيهاي يتشن بون كدير عداي كبايل الاسم الدن بجكوا وين والفوائح وإذا ما قضبوهم مر كعروضان هم يغفرون إذا ما قضبوهم مر كعروضان هم يغفرون, يغفرون. استسابة دين تروح كلب دراضه أي استسامة يا بل كسامحة دوحي كوفي عن تاي فوحة أديسي علينك أود ولا سب لكن الروح عداد الناس لعلين كرين سبر تاجوا بعلينا قيمة ما لا تأش وسبر تاجوا والذين كوي بؤ خير بدن تاعي إذا جابوا أجيبه اللي كابهم ربي قول أجيبه وقاموا صلاة صلاة دلوا أوعي وأمرهم أمر قادون الصورة وضتاش وياه بينهم دحضة دل. ومن ما كيتزقناهم أنقى الزقنينة يفقرون بحين يوجو حكسر والذين كوي خير بضنتاي. إذا سامه بالبغيوم ظل من مركو عسيب الله هم ينتصرون أرجو ذني الله سبحانه وتعالى آخر ذو حيو خير بدن تاه كور رب يقول أجيبي سلاد أوجي أمرك أوضو وضتشي ياهي وضتشي كنويل محمد صحابة دولا تشنشيني لكن وحي الدين هو الدين هو لك خلامة تشنشيني السدا يطيب وجوش يجشيني أمور تكلد دجا الله يسعتاد يجنعسي waasu kala taysan ciidda nool yahay muhammad waqfoo rabbigu qood أمر amarkoodu wada tashi yahay wixii ilaahi ku ardaaqayna qayb kamida ka sadqaysaa waaku waa markuu baqiyi yadulmi kullu 'aynata tasuluna iska celiyo arguta amarkii dulmi lagu gumaayay argudo iska celi haddii samaxna way nagu soo socoto aakhira waxay u khair badan tahay kuwa muuminiinta dambiga waaweyn iyo kafo shuxun ka dheeraade wax hadiif ba wuxuu yahay hada dambiga waaweyn ka dheeraato ka yaryar waa ku soo bihihiin gaanta sidoo kale markaad weesada u dambaysar dhameeyso si dardaray salaaduna wayda ma qadibu markay xadoodaanu yakhfiruna iska kale استجابوا لربهم ربهم ربهم يجيبوا كأمر قاتل النبي محمد ودن دي سمارين وقاموا الصلاة ثلاثة أبو سيدة يهيد أليمين وأمرهم تلضوا نشورا وضا تشعى بينهم من أحدهم ومما كيرتزغنا هم أنكوا أرجاغنا ينفقون قيب كما ذبعيا والذين كووي إذا أصابهم البغي الظلم مركوا أصيبوا الله ظلميه هم ينتصرون قرارما وشعلي والذين كووي إذا أصابهم البغي iska ciliyo isu gargaara oo jazaahu sayyi'ah humaan abalkeed sayyatu humaan wayo mithla ayadu kala hadoon in humaan ku gu sameeyo iyadii oo kaluun ka horgay iyadii oo kaluun ka horgay أو أصلحه وناديا هذه الروح كلها نحذوها فاجروا أجر على الله ألا وهي دشيس إنه ألا الله يحب متشعلة الظالمين الظالمين تمشعلة جساؤ السيئات السيئات متره إذا بدري الروحك قوس مياه يسكعلي أهود القادة الظالميكم برك مثلا ذنب إلي يقفك يسكس محا يب لبدأ آية دو دوحيك إليهن وتم بركات أما سامحي أما ذا سامحين وين تعود لياضعي marka qofka xumaanta la jaharee xun ee xun xumaanta la jahra qofka walis ka ciilisaanka lagu dhawaan laakiin qofka saqada ka dhacday una tahay daralla uga dhacday aan inta badan xumaanta ku dhaxmay qofka la saamihi waaka هو أسلح بينهم، يسجِر روح كُوَّة بدرة، لا حدود والله النبض، فاجروا أجريس على الله ألا جسدي، ما حسابنا أن غنتاي، إنه ألا الله يحب متشعل على الظالمين ظالمين ثم شاء الله، ولا منتصر، قفي إصدفاعة بعد ظلمه ظلم يسد بدين، ما عليهم تُشاض ماه، من سبيل وح وضوء أعد، وساق شيء ما شلت، مركي لذي من قفي إصدفاعة، هدي لا عفينا شيء، مركوا سد عن في والروح عن حمان لقكي سون حمان لكن بمنبر وخ كنعاد كاي ليس امحوي حديو خفو حمانتا كو دقمي ياهي سانكا لو غدفن بعد ظلمه انت للظلمه يكذب فولايك كو ما عليهم تشودم ان سبيلي وح ودا او ايدو سو غشامه على ويبغون فسادية في الأرض ذل كحديث بغير الحق حق دروا وأبغى حق دروا هني ولايك كوا اللهم حاوسون هذي أذاب العلم أليم الموليم الحنوت شني قف كمركي للظلمي استفاعة والدواء صار جشاء آده مشرته والذاد آده وحيده شكل سارته كودد كظلمي أرضى فساديين بغير الحق وحلوج كذا يعني الدين عذاب كل الباك هو عذاب كل الباك جاليا إنما السبيل وضض مرمسييه مر وضضض آدئه على الذين كي ويا يذلمون الظلمي أنه سددك ويبغون فسادية في الأرض ونالك بغير الحق قردركم فسادية ولايك كوى الله حوصون هذا عذاب عذاب أليم موليم حنوطيا ولا من صبر قفك إسكى صبر وغفر إسكى سامح إن ذلك صبرك يسامحده lamin la min azmi l amooru amoor ta waawayin bay kamta qofki intuu iska sabro iska wa sida ayu sheegdayo qofka loo sabri wala saamaxayo wa qofka ayne dhaqankiisu xumaanahayna laakiin ay ka sabasa, u يا دو الضعيف يا هاي الضعيف ما در تيضي تيضي تيضي صبر تأقوابا الليرايو أجر مالكاس ولمن سبر صبره الصبر ووغفر إسك سامحه إن ذلك كاثل لمن عزم الأمور أمور تتواوين إلا جعل يابو مدهن ومن يدلل الله قفكي الله اللمين أيه فما له ما من ولي وحكالميه من بعده من بعد الله من بعد إذلال الله إنتو ألا اللمي يكادم ilum inta ka suuulin karto ka soo qaban kartaa ma jira su'aal la leeyahay subhana wa ta'ala allah hanuun ka iska haysta nabi muhammad haadib oo hanuun yu aha laakin wadada xaq uu tusay iimaan qalbiga ugu mashib kare marka ninka alla luminaayo waa ni fikrad xun oo sheydaan ba lugu daraya waa niman diyaar u ahayn oo فما له مسنا من ولي وحكال ميه او هنونيه من بعدهم بعد الله الا كذب وترضى ظالمين ظالمين تواذ اركي لما راوا العذاب اعذاب كما اركان اندها ساران يقولون وحيده هل من سبيل ودمجسا الى مردن علين ابن لو علي طلبوا ال ان كناقون ياسين لو علين كره من مجساء مركا قوم ما محيتار وتروا ظالمين ظالمين لما راوا العذاب اعذاب كما اركان يقولون وحده هل إلى مرض علني من سبيل ودمجته من سبيل تدمبه مرض من سبيل تدمي كت علقي هل من سبيل ودمجته إلى مرض علن دبنا لعلي علي عمل في عصا قبناه والله سبحانه وتعالى